حلاً خطاك أسراً لناظر من يراك كن أينما حلاً خطاك أسراً لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 ومداد كلماته اللهم لك الحمد بكل نعمه انعمتها اللهم لك الحمد بكل و... بكل مصيبه كشفتها اللهم لك الحمد بكل ولد اصلحته وبكل مال رزقته وبكل ذنب غفرته اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد فمن اعظم النعم التي انعم الله تعالى بها علينا ان ييسر لنا الوقوف مع اخواننا والتواصل معهم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 على تواصلكم وتشجيعكم ومواصلتكم معنا. أي ولحبة الملهوف إغاثته واجبة. وقد جعل الله تعالى الناس يتفاوتون في درجاتهم، يتفاوتون في أموالهم، يتفاوتون في قوة أجسادهم، يتفاوتون يتفاوتون في قوة ذكائهم، يتفاوتون في أنسابهم، يتفاوتون في أساليبهم، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فقد يميز الله تعالى هذا بقوة جسد لكن يأخذ منه المال يميز هذا بمال يأخذ منه الصحة وربما جمع له بين هذا وهذا كل من أوتي قوة في باب فلا بد أن يغيث من تحته إذا كنت طالبا متفوقا أغث الملهوف الطالب الذي ربما لم يفهم الدرس إذا كنت غنيا فأغث الملهوف الفقير إذا كنت صحيحا قوي الجسد أو طبيبا متميزا أغث الملهوف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 من دولة لأخرى يبقى المواطن هو المتضرر الأول لا يبقى أمامه سوى النزوح إلى بر الأمان وترق أبواب الأشقاء في الدول المجاورة هذا هو بالضبط ما فعله حوالي مليوني ونصف المليون نازح سوري اضطرتهم هذه الأحداث إلى النزوح لمدن أخرى داخل وخارج سوريا إلى أن وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 230 ألف مواطن سوري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 ومخيما في ولاية آضان أيامان وآخر في ولاية يكيليس تضم آلافا من اللاجئين السوريين ترى كيف هي معاناتهم كيف يحصلون على المساعدات كيف استقبلهم إخوانهم النشامة ما هو حالهم في هذه المخيمات إغاثة اللاجئين السوريين في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام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 وهو أيضاً زال خير من العاملين في الإغاثة الإسلامية في العالم أصلي الله لا يحرمك الأجر معنا ابننا محمد شهاب زين يا مرحبًا محمد محمد أيضاً زال خير له في الإغاثة وما يتعلق بها وابن عمر أيضاً وأسر الله نجزيكم خير الجزاء على على مشاركته الله لا يحرمكم الأجر طبعاً رب العالمين كما ذكرت في المقدمة فاوت بين الناس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 خزاعة بكر ثقيف كذا على حسب القبائل وأحيانا كل واحد مسؤول عن تغذيته انا طلعت من بيتي معي كسر خبز يابسة معي تمر هذا مسكي ما معه كسر خبز هذا معه تمر لكن أردأ من تمر مثلا فبعضهم ربما يحضر معه شيئا زائدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم من كان له فضل ظهر ينزل متاعه فليجد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد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 يعني حتى ليس على أي دين من الأديان السموية رجل ينكر وجود الله ومع ذلك تجد أنه يمشي في الطريق فيجد إنسانا فقيرا فيخرج من جيبه مالا ويعطيه إياه تسأله أنت لماذا أعطيته هذا هل أعطيته لأجل أن الله يأجرك قال أصلا أنا ما أؤمن أن الله موجود طيب هل أعطيته لأجل أن تحصل على ثواب يوم القيامة قال أصلا ما في يوم قيام هل أعطيته حتى الله يكافئك في الجنة قال يا أخي أصلا ما في جنة ونار طيب لماذا تصدقت عليه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 ثم قال يا خديجه بعد ما هدا قال يا خديجه لقد خشيت على نفسي انا خفت ان يحصل لي شيء ماذا قالت خديجه قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتعين وتنصر المظلوم وتعين الضعيف وتحمل الكلة الكلة هو الانسان المتعب الفقير المسكين تحمله معك على على على, على على بعيرك قالت وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر هذا أصبته نائبة في ماله عنده هذا أصبته نائبة في أولاده واسيته هذا أصبته نائبة إن هدم بيته بنيت له بيتا هذا أصبته نائبة ظلم وقفت معه قالت وتعين أنت أنت تحب الخير كيف الله يخزيك شوف يا جماعة هذا قبل أن يأتي الإسلام يعني خديجة في ذلك الحين ما كانت عندها قرآن ولا عندها سنة ولا يعني كانوا على ما كان عليها قوامهم ومع ذلك انظر كيف تقرر انك ما دام انك يا رسول الله انسان طيب وتساعد الناس ثق تماما ان الله تعالى سينصرك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ليس المقصود يا جماعة في حاجة اخيه يعني مع الفقير لا المقصود في حاجة اخي في كل شيء جئتني انت يوم من الايام مثلا وقلت مثلا يا ابو عبد الرحمن انا بيني وبين زوجتي مشكله وصراحه ذهبت الى بيت أهلها حاولت اتحدث مع أبيها مع امها ملتفتوا إلي والان ابنائي انا ما شفتهم من فتره وصراحه انا يعني ما ادري كيف افعل وصار لي الان شهر اولادي مرة يداوموا في المدرسة مره ما ي... عندك مشكله انت الان طيب انا ماذا استفيد من مساعدتك انا لست محاميا طلبت مني ان ادخل في حل الموضوع وتعطيني مالا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 وقع بيني وبين زوجتي مشكلة رفعت يدي يا رب العالمين يا ربي إني أحتاج يا ذا الجلال أصلح ما بيني وبينه يكون الله في حاجتي ربما جاء يوم اختباره أنا ما ذكرت أو أحرجت في مكان رفعت يدي يا ربي يا حياقي إنك كنت تراني وأنا اساعد الذين ما ذكروا والذين احتاجوا وأعطي فلان كتاب وأعطي فلان مذكرة وأتوصل يا ربي فكن معي يا ربي عندها يكون الله في حاجتك إذا أردت أن يستجاب دعائك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 أرحم بك من أمك، أرحم بك من أبيك. تتعامل مع رب كريم، تحسن إحسانا واحدا فيزيدك إحسانا. كلما أصبحت تعيش بمثل هذه الأخلاق والمستوى مع الناس وتغيث للهوف فعلا، فأبشر بالخير واعلم أن الله تعالى سيكون معك عند حاجتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وأياكم ممن يعني يتعرفون إلى الله تعالى في رخائهم، في حال مالهم وصحتهم، ليعرفهم الله تعالى في شدتهم. بقي معنا بعض النقاط المهمة، لكن لعل الله يسر منها بعد الفاصل، ولأحبه هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. جبَن يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمة ضع بصمتك. بصمتك. بصمتك. وعبد الله ولا تشرك به شيئا.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 وصعب أن يزوروني وفي مكان بعيد والله ما رايته من فترة وكذا ويعني وعسى الله يسر فتقوم أنت تترطف معه وتحدث عليه فينشرح صدره هذا ملهوف احتاج إليك او ربما قلت طيب اتصل بهم قال والله ما معي شحن في الجوار طيب كم رقم ابنك ولا كم رقم زوجتك أو والدتك تتصل خذ سلم عليهم انظر إلى وجهه وإلى استبشاره وهو يتحدث معهم هذه إغاثة للملهوف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 الآن هذا واحد من الجرح المصابر في سلام عليكم. على السلام عليكم السلام عليكم السلام الله يجمع لك الأجر العافية ويجعل ما أصابك تكفير ورفع في درجاتك يا رب العالمين. أنت الإصابة اللي عندك إش كانت؟ بالصدر طلقه بالصدر طلقه رصاص؟ الرصاص يا بالصدر من دربة القلب والعامود الفقريني خالش شايفين. لا إله إلا الله وطلعت لضربة خرجت من الخلف خرجت من الخلف ضربت القلب يعني أصابت القلب والعمود الفقري والنخاع الشوكي وطلعت هي في الناصة طلقت لا حورا ولا قوة الحمد لله الحمد لله على سلامتك <تصفيق> الحمد لله هي ما أصابت القلب أصابت قريبا منه لا أصابت القلب <تصفيق> سوى يعني طيب ليش ما ضرب في الرجلي إذا كان قصدها تعطيلك ليش ما ضرب في الفخذ ليش يضرب في الصدر مباشرة بيغطلني ايه لا. عموة لاحاولا انا قوة صلى استطاعوا الشباب يشيلونك لونك بسرعة؟ شعلوني رأساً صار ضرب بيناتنا الشي أبو رباء ساعة ايه عشرين دقيقة اه لذيما شعلوني يحطوني بالسيارة انه زي من اللي حقونا بالسيارة سياراتنا سريعة مالا ما جاء الحمد لله زين. الحمد لله شكر ذك يا رب وانت مصاب ما يدرون انت ف... حي ولا ميت؟ لا اعرف ولا ميت أوه أنت خلاص فقدت الوعي ما تدري عن شيء لا لا لا صحي بس نفس ما يروه ما يجعل إيش كان يدور في بالك وتفكيرك وأنت يعني وأنت الآن الدم يسيل وانت تبوا تتنفس مش قادر إيش إيش اللي جاء في بالك صدقا صراحة صدقا صراحة أما كنت بس أشي اللي ابني بصغير أمر أخر مغياني شي سنة وشهرين كنت أبوسه بس فقط يعني تمنيت قبل ما تطلع روحك تضم ولدك وتشمه وتبوسه وتودع الدنيا ايش اسم الله يحفظه انت على شام الهوى بعيون مظلوم مناظل واذوب في سجن انت ما شفت من متى اولادك انا بين طيب ودك لحد الطبيب التصببه ورتبه معاه ورتبنا معاه وصرنا جينا عضيه على القرية سوالك عملية حسنة نعرف لكم انه أنا عايش سوالك عملية فتح قلب كده شق الصدر سبع دكات راجم اشهد ان لا اله الا الله وين في بيت ولا في شار بيت بالشارب <تصفيق> يعني مش غرفة عمليات لا لا مو مش غرفة عمليات مش غرفة عمليات بالنجوء كامل بالنجولي كامل ثاني يوم حسيت على حالي قالت يفوت مره أربعين ساعة يموت لا يعيش هذا العمود الفقرى ما ما تحس الشيء أبد لا ما تحس بيته لا لا أبد ما تحس أبد ها وإن شاء الله الأطباء قالوا ممكن أنه يتحسن إن <تصفيق> شاء الله بدأ عملية كم مرة هي بالله الشكر الله يرفع قدرك وأبشر بالخير هالمشاعر هذه والله إنك مأجور عليها هذا عمر رضي الله عنه لما وضعوا اكل وكان احد الصحابه اصيب في يده وقطعت يده اليمنى فاستحى الصحابه أن ياكل معهم فقال عمر تعال وضعها في الطعام يخلطه بها يقول هذه هذه يد مباركه اللي اصيبت في الجهاد فانا اقول والله ابشر بالخير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 يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا بد أن تكون هذه ولاية بيننا وبين بعض ويغاث ملهوف ليست فقط للمسلم بل حتى الغير المسلم من حقه عليك أن تغيثه عند لهفته فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى رب العالمين طيب انا ما ودي اساتها بالحديث ومعي ما شاء الله جبال هم أيضا ما شاء الله عندهم معلومات وقدرات استاذ محمد انتم لكم جهد في العمل الاغاثي ويعني سواء الذين يعني هم فقراء او ربما كانوا مرضى أو نحو ذلك ليتك تحدثني عن شيء من هذا يعني شيء من التجارب التي رأيتها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه <تصفيق> وسلم, وسلم وعلى صلح الله وصحبه وسلم سيدي مفهوم الإغاثة بالإسلام هو من القيم والأمور التي حث عليها دينان الحنيف وبالتالي فهم الأمور الأساسية اللي قامت عليها هذه الطريقة الإسلامية وهي مبدأ أساسي كان في عملها من حيث توفير المساعدات والإغاثة لكافة الناس في كافة جميل. المناطق وبغض النظر عن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 مرضة، جرحة، حتى الأيتام، فهذه الفئات الفضلى فيها يعني هي هي من الأمور والمستهدفين بشكل أساسي في عملنا، والتي يعني نجحنا الحمد لله وفضل الله في يعني التخفيف عن الكثير من هذه ممتاز. الفئات. الحمد لله. ممتاز. فضل. الله يعظم أجركم لا يحرمكم أجر الثواب. هو إذا كان إغاثة ملهوف عبر عمل مؤسسي هذا يكون أحسن بلا شك. صحيح. كلما كان العمل مؤسسي لا يعتمد عليك أنت فقط بحيث أنه يبقى ببقائك ويذهب بذهابك.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 قصة المهاجنة والأنصار. أنا سأذكرها لكم بعد قليل، لكن ودي أسمع منك يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. طبعا ضع بصمتك يعني أنا بشكرك على هذا البرنامج. الله هو برنامج سبحان الله أخذ اسمه من أو أخذ شكله من اسمه. أحسن. هو بسمة لكل إنسان لا بد أن تكون بصمتك مميزة عن كل فرد من أفراد من البشرية جمعاء. لذلك أنا ما أستطيع تقديمه كفرد.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 أحدهم قالوا كان الأب جالس في البيت وابنه جالس فطرق قباب ال باب البيت يعني خرج الابن الصغير ونظر ثم رجع إلى والده وقال بابا حق الزبالة جاء الزبالة هي ما يجمعه الناس من نفايات في البيت بقايا طعام بقايا يعني أشياء نفايات أو ساق في البيت فقال يا بابا حق الزبالة جاء فقال له أبوه يا ابني ليس هو حق الزبالة هذا حق النظافة نحن أصحاب الزبالة <تصفيق> هو صادق يقول يا ولدي اللي جمع الزبالة هو نحن هو صاحب النظافة جاي نظف بإثناء فهذا المفهوم مهم يعني أن يقال أنني أنا لما أساعد فقيرا أو أقف مع ملهوف ترى يا جماعة هو الذي أحسن إلي أول شيء جعلني رصيدا مع رب العالمين تعرفت لله الله في الرخاء أنه جعلني أشكر نعمة الله علي أنه فتح لي بابا إلى الأجر هذه المشاعر مهمة لذلك حتى في اعطاء الفقير لا بد يا اخي انا لما أساعد الملهوف اساعد بأدب هذا احد الاخوه دخل مره الى بقاله ويقول كان في امراه معها طفلين لها ويبدو من شكلها وشكلهم انهم كانوا يعني في حاله يعني من فقيره يقول فهي اشترت خبزا وكذا واشياء مهمه جدا للبيت فتعلق أحد اولادها بلعبه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 أنها وراد الصدقة لكن شوف يا أخي حتى إغاثتك للملهوف أو صدقتك ينبغي أن تكون باسلوب حسن ذلك رب العالمين يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ويقول جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أخي لا تتصدق علي لكن احترمني بدل ما تتصدق علي وتهيني وتبدأ تذلني بهذه الصدقة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 قبل فترة كنا في أحد الأخبار نرى المجازر اللي تصير في التلفزيون في بالذات في بلاد الشام فصليت ركعتني حاجه أنا وزوجتي فوصلنا إلى أحد المولات ثاني يوم فلقينا باء من هاي بلاد الشام حاط علم, علم الثوره تبع البلد دفسها فاقتربت منه بأقول له, له بحكي له أنت من, من بلاد الشام فخاف مني فزع فتكلمت ليش خايف مني أنا هاي جوال وحاط عليه صورة علم الثورة تبعات فابتسم قال لي أذرني يا أخي انا والله بر علي رجل البارحه وان نبني وقال رساله تهزمون زي كل كل المظلومين في العالم فقلت له لا والله والله احنا قلوبنا معكم ما تفكر انه قلة المال تمنعنا انه ما نكونش معكم ولدي زوجتي معني يعني لا لا تتكلم دائما مع الرجال لكن حبا في اثبات له قلبه فقلت تكلمت قلت له والله ان بارح انا و ياسر صلينا ركعتين حاجه لكم فوالله دمعت عيني فحسيت باللهفه يعني في برود في قلبه أفضل من آيات النبي صلى وسلم فيها في سيدو في هو هو بلا شك وإن كان طبعا صلاة الحاجة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلا شك أن الصلاة لها أجرها وثوابها ايضا وقوفكم معه ب ولو بمشاعرك يا أخي أنت الآن وقفت معه بمشاعرك ودعمته نفسيا بينما الشخص الذي بالأمس ربما جاءه ويعني وزاد كربته ولهفته بمثل ذلك دائما في قلوبهم عتب على احسن صدق وهذه أيضا مشكلة حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا نوع ما يتعلق بي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 وقف شخص بجانبي ثم يضرب على منبه السيارة وافتح النافذه ثم يقول يا أخي بالله انا أريد اطلع المستشفى هو اللفه الاولى ولا اللفه الثانيه ولا قالوا لي بعد اشارتين فانا اعرف ان وصفته له سيضيع الطريق لان الطريق فيه ربما مثلا تحويلات ولا حفريات في الطريق ولا اصلاحات للطرق ونحوه فقلت طيب امشي ورائي هذه اغاثه ملهوف قال عليه السلام وتعين ذا الحاجة الملهوف ما قال وتعين الفقير الملهوف تعين المريض الملهوف تعين ذا الحاجة أنا عندي حاجه اني اعرف وين طريق المستشفى انا عندي حاجه اني اعرف الورشه الفلانيه احسن ام الورشه الفلانيه ليصلح سيارتي انا عندي حاجه لاعرف شروط القبول في الجامعه يا اخي انا عندي حاجه اني اعرف ما هي الشروط لاسجل ولدي في المدرسة أنا عندي حاجه اني اقنع هذا المدير بقبول ولدي هذه انواع من الحاجات قال وتعين ذا الحاجة الملهوف الذي ياتيك بلهفه يطلب منك ان تساعده هذا حقيقة مهم والشريعة جاءت بأكثر من عشرة أنواع من الكفرات الواجبة كلها لغات ملحوظ سأذكر لكم هذا ولكم أيها الفاضل بعد هذا الفاصل القصير بين الله أن يقول ذا ملاك والكل يقصد رفع ضع بصمتك ضع بصمتك والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وراجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا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 فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجرة إلى المدينة هاجروا إلى المدينة كانوا في مكة تجارا ممكنين وصاروا في المدينة فقراء معدمون يعني هم ما عندهم شيء يعني يذهبون به في مكة ثروة عبارة عن ابل وبقر بقر ما يستطيع أن يهاجر بها فلما وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام كأول تكافل اجتماعي أول إغاثة عملها صلى الله عليه وسلم أول إغاثة لملهوف آخة بين المهاجرين والأنصار قال تعالي يا سعد من الربيع أنت غني؟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 جمعية خيرية يعلمون أنه أقبل الشتاء أو أقبل الصيف سيكثر كذا وكذا إذا نحتاج إلى كذا فأنت من البداية جهز هذا أحد الاخوه كان قد اتصل بي قبل يعني أشهر وقال لي شيخ نودي أعمل شيء لإخوتنا وأهلنا وأحبابنا السوريين الذين يعني ابتلوا الآن ويسأل الله تعالى أن يكشف عنهم ما بهم ففكرت أنا وإياه قلت طيب تجمع إيش يعني ماذا تفعل كذا قال أنا أريد شيء أن لم أسبق إليه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 كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. ضع بصمة. كيف كيفك؟ شو اسمك؟ أمياس المصري. ما شاء الله. إم جيت هنا يا عمر؟ في أخوك هنا معك كل الحالك؟ أنت؟ أنت أخوك؟ إم تجيت هنا؟ خمس أيام. خمسة أيام. أجيت هنا. وين كنت تسكنين سوريا؟ سوريا. أيش كيف جيتوا من هناك جيتوا مشي ولا جيتوا بالسياره كيف جيتوا جيتوا مشي جيتوا مشي مشيتوا كثير محدود اه تعبت وانت بتمشي في احد حملك؟ انت مشيت مشيت كثير شو حصل فيك وانت بتمشي تعبت كان في مي وانت بتمشي كان في اكل يعطوك لا كان معك يعني أطفال كثير زيك سندايات كثيره سندايا او شنطايات شنطايات كثيره اه يعني حقائب عمار كيف كان معاكم ناس كثير وانتم بتمشوا شيء يعني مثلا ممكن خمسين؟ لا وقت كثير ممكن انتوا كنتوا معاهم لا 50 أصدقائنا لنا زمانا عندما كنا نمشي ونقع وكان في الغاب ويضربوا علينا على الحدود يضربوا عليكم بالرصاص؟ بالرصاص والقذاف على الحدود في ناس معاكم بيقعوا على الأرض ناس بيبقوا وناس بيصرحوا ناس إيق عندما نيجي كنا يعني كل واحد يتفتل بيونهم لا يحكيوا بهاي لما قلنا أكون بالسيارة يصير بين السيارة يعني هاي رو عبو كنت لها طباطخة برسني سويرك وحتى الاطفال الصغار كانوا فيهم بالسياره مفتوحه خافوا بالليل اه طيب وكانوا في الغام على الطريق اي والله في عليكم بالرصاص الرصاص والقذائف طيب كم جلستوا تمشوا يعني كم المدة يعني نص يوم ولا نص ساعه من ساعه وجينا نص طريق نصيب وها بصمات خير في كل اوراق الحياه بصمات خير للابا كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. ضع بصمتك كن أينما حلت خطاك أسراً لناظر من يراك كن أينما حلت خطاك أسراً لناظر من يراك عجباً يقول ذا ملك، والكل يقصد رفعتك Sa'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, sha'jdi, كم تقريبا يوميا نراجعه. عدد المراجعين اللي براجعون تقريبا خمسين يوميا. إحنا عيوبنا 24 ساعة. ممين. وتحويلنا بيكون تقريبا بيكون تقريبا من عشرين لخمسة وعشرين. أيوم كده مصحة. مصحة. مصحة برا على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. آه. المفوضية لشؤون اللاجئين إن شاء الله.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 عجب يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك طبعا أيها الأفاضل يعني علمتم ماذا وزع هو وزع عليهم الفرع جمع فروه وكان يقول لي إن هذه الفروه إذا لبسها تدفئه إذا مشى وتدفئه إذا جلس وتدفئه إذا نام وعلى أي حال يستطيع أن يلبسه وينتدفئ بها.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 عليه ربما يكون انسانا مسلما فيكون عليه حق الإنسانية والإسلام وربما يكون جار فرب يعني تزداد الواجبات عليه محسن. فأنت صح. لا تنتظر من الملهوف أن يطلب مساعدتك والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فقال لهم أو أخبرهم طيب قصة إن شئت عمر نأخذ مكالمة وارجع لك معنا أخونا مهنة المهنة ومهنة جزاه الله خير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 يا طيب دخل دخله في عندي في السماعة مهنة طيب انشئته تعيد الاتصال وأسمع من عمر مهنة طيب يلا تصوب المرة ثانية يا عمر تفضلي قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأخبر أصحابه قصة كانت في من كان قبلنا ولعل معظم الناس أو أغربيتهم يعرفها هي قصة ثلاثة نفر دخلوا في غار فسدت عليهم بصخره مم. فلجأوا الى الله عز وجل فتشاوروا فيما بينهم ثم قالوا ان كل واحد منا يدعو الله عز وجل بعمل كان قد قدمه لله أحسن. عز وجل أحسن. لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه أحسن. فقدموا ربما الاعمال المعروفه ان احدهم كان يبر والديه او الى اخره واحد حفظ الامانه وواحد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 يعني ومنصب عند الناس حتى لو ما هو منصب يعني في الحكومات لا جاه أنا امام مسجد ولا خطيب ولا عالم ولا وجيه رئيس قبيلة أو وجيه في قومي هذا له زكاة ولازم اوديها حتى لا إله يأخذه الله تعالى مني إنا نرى أن للجاه زكاة كما أن المال زكاة أخوي مهنا عسى الله جابه مهنا سلام عليكم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 مؤسسات خيرية والوزارات شؤون اجتماعية يعني الفرد العادي اذا حمل الهم استطاع ان يصنع شيئا اذكر اني قرأت في تويتر اعلانا وضعت فيه رقمك وارقام بعض الاخوه الذين ساعدوك في جمع بعض الهدايا لاخواننا في سوريا بطانيات ملابس اشياء اخرى استعدادا للشتاء فودي تحدثني كذا في دقيقة او نحوها كيف عملتم واش النجاح واين وصلتم في هذا ايه مهنا معنى الهنا يا شباب ولا انا ما سمعت ترى طيب الان صوته مسموع انا ما اسمع يا شباب ما ادري هو معنا طيب اذا كان الاتصال فيه اشكال ممكن ما دام سمع السؤال ممكن تتصلوا مره ثانيه نهار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 في إعانة منهم أقل منك جاهل وهذا حقيقة من من أوجب الواجبات قول النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قد يأتيك إنسان في كربة مالية كربة اجتماعية أحيانا يأتيك بينه وبين ولده مشكلة ولده خرج من البيت ويقول لا أريد أن أعود إليك هذه كربة تقف معه فيها عندك كربة تتعلق مشكلة مع زوجتك كربة في في في عمله سوف ينقلون وهو يريد النقل او غير ذلك أي كربه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 ما ادري انا أخذها بيميني ولا بشمالي كربة المرور على الصراط ما ادري تزل بالقدم في النار ولا اثبت كربة الميزان الاعمال ما ادري من الذي يرجح عمل الصالح ولا عمل السيئ كربة يعني انواع من الكربات يوم القيامه كلما انت سجلت تفريج كربة لاحد اخوانك فرج الله تعالى عنك كربة من كرب يوم القيامه مثل ما قال الله تعالى وقدموا لانفسكم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 من فرج مؤمن كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة كربة يوم القيامة أيها الحبة بقي معنا عدد كبير من النقاط عن الأمور الشرعية والاحكام التي يلزم فيها إلزاما للإنسان أن يغيث الملهوف معنا أيضا كيف يتصرف الملهوف مع الإنسان الذي يعني أطفأ لهفته هذه كلها مهمة نأخذها بعد هذا الفاصل بإذن الله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 عشرين شاحنة الى رواننا في السوري حدثني مهنا يعني في دقيقة او او دقيقه ونص عن ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام اللهم صل على رسول الله احيك يا شيخ واحيي ضيوفك الكرام رشال الله لنا ولكم التوفيق والسداد امين, آمين. الفترة الله الفكره الله يحفظك اتت في بيت الشيخ عبد الطريفي طريفي مجتمعين جمعي انا واخي الشيخ محمد المهنا اي فاساس الفكره هو سهل الله الامور بسرعة كنا ما نتخيلها فقلنا نطلق مبادره بجمع ملابس شتويه وبطانيات وعبر تويتر فاتصلنا باحد الاخوان وقال انا مستعد الله يبدا خير على طول بالمستودع وبالعمال وبكل شيء و... واتصلنا احد على احد المهندسين وجاء وشوالنا بروشور في نفس الجلسة ورده خلال نصف ساعة صمم البروشور اطلقنا اللي كنا ما نتوقع عن اللي حصل فالناس انهالت علينا من من الرياض وخارج الرياض تخيل انهم يرسلوننا من الباحة ومن المنطقة الشرقية ومن جدة ومن كل محل فاكثر اللي جانا جديد تواهم او أو ملابس شتوية ممتاز استطعنا ولا, ولا الحمد اولا حطينا للمدة الحملة مدة عشرة أيام فلما مضى من مدة الحملة ثلاثة أيام واربعة أيام توقفنا عن اتحايا تماما للحملة من كثر الإقبال اللي أنهال علينا فتخيل إن جمعنا في خلال ثمانية أيام توقفنا قبل نهاية مده الحملة بيوم حوالي مئة وثلاثين الف بطانية جديدة. لا إنهاء إلا الله. مئة وخمسين ألف أو أكثر قطعات ملابس شتوية جديدة. جديدة. وأهل واجب واجد، واجد لتعاون معنا حتى في بعض المتطوعات وحشبات الله إدان خير كان في آخر الحملة وفضينا لها المستودع مع محارمهم قرى ودخلوا جامع يرثون يرثون طقم كامل من الراس إلى رجليه لكل عمر. ممتاز. وقبعة و و و بجامة و شقراء. والسامعين و مرة من إلى فالحمد لله. ويضعون كل مجموعة في كيس الحالة. هذه حق خمس سنوات ست سنوات كذا. للعمان والباقي في الطريق ونشكر بعد ال اللي... حملة خادم الحرمين اللي تعاونوا معنا وسحلونا بعض الأمور وإحكروا الإخلان والمحتسدين اللي كل والله إنهم يدون ناس عماظهم على, على 13 سنة كانت تزامنت مرة من المرات مع مضاراة المنتخب مع الجنهيين والله إنهم جاسين يحملون الكراسي مع الباكستانيين يدوروا ما عند الله الله يجزيهم شيء طيب مهنة مهنة لنا يا شباب يا طيب ودي ادري كم شاحنه كم شاحنة ملأتم تقريبا خمسين شاحنة. خمسين شاحنة. خمسين شاحنة. أسأل الله ان يسر ويسهل دخولها وانا ارسل رساله حقيقه الى اخوتي الكرام في الجمارك السعودية واخوتي الكرام في الجمارك السورية الجمارك الاردنيه إلى أن يعني يسهل مثل ذلك وأنا واثق تماما أنهم جاء الله خير وهم محبون للخير وهم يتعاونون من ذلك بإذن الله تعالى أصلا الله يعظم لكم نجر وإن شاء الله تعالى الله يسر أن نصور شيئا من ذلك حقيقة أنا ذكرت هذا كمثال يعني على أنه يمكن الإنسان الشخص العادي أن يصنع ما لا تصنعه أحيانا جمعية خيرية كاملة كوني يستطيع يجمع 130 ألف بطانية جديدة ليست بطانيات مستعملة وغسلت بطانيات جديدة وأكثر من 150 وخمسين ألف قطعة ملابس وهو شخص يعني شاب كتب في تويتر الإعلان ويعني وانتشر والناس اتصلوا بالهاتف يأتي الناس بأنفسهم إلى المستودع وينزلون عنده وبلا شك يا جماعة أن هذا أيضا من يغت ملحوظ الذي يؤجر الإنسان عليه أستاذ محمد أنا ودي أسألك أيضا عن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 جمعيات او منظمات أخرى جميل. الحمد لله كان يعني وفقنا إلى حد كبير في إيصال الدعم والمساعدة لمستحقها فعلى الاقل بالنسبة لنا كهيئة إغاثة إسلامية لم نجد إلا كل المساعدة والدعم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 وهذا حقيقة أمر مهم الذي أشارت إليه سيدنا محمد أن يصبح الناس يعني بينهم مثل هذا التعاون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معادا وأبا موسى الاشعري رضي الله عنهما أرسلهما إلى اليمن لإغاثة الناس في الدعوه إلى الله يعني الآن الإنسان غير مسلم يحتاج إلى إغاثتك بدعوته وبيان الإسلام له وكذا ليست فقط أنك تطعمه وتسقي فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى أهل اليمن للدعوة والدعوة هي نوع من إغاثة المدعو إغاثة بالإيمان وبيان الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم لهما قال لهما تطاوعا ولا تختلفا وبشرا ولا تنفرا لاحد تطاوعا ولا تختلفا يعني ليكن فكرتكم واحده وامركم واحد وعملكم واحدا حتى لا يكون بينكم شيء من يعني الخلاف او, أو المصادر في مثل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يقول يعني ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد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 يعني خلاص خادم ملازم له على حساب الدولة بقائد يقوده وأمر لكل أرملة بمن ينظر في شؤون أطفالها شوف يا أخي الناس اللي لا ينتظر أن الأعمى يقول يا أمير المؤمنين أنا أعمى وأمر بمن يقودني لا أنا اللي أفكر يترى الأعمى إيش يحتاج يترى هالأرملة ماذا تحتاج يعني ماذا أتوقع أن يحتاج فأعمل ذلك لهم وهذا حقيقة يعني من, من أهم المهمات أيها الأحبة الكرام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 حابين نطلع بصورة حسنة لمكة المكرمة فضائلها علينا مرة كثيرة فالأغلب كان يدور على المجموعات يشارك فيها عشان يعني يساهم في بناء مكة اغلب المجموعات هذه كانت خارج مكة فاجتمعت أنا بالناس اللي كانوا موجودين في الايفنتات هذه وقلت لهم إيش ننشي نحن مجموعة خاصة بهالمكة يكون مكاويين خاصة لهالمكة كنا تقريبا خمساً فا عصصنا فريق وعلى الرغم من أنه عمل اجتهادي فردي، إلا أنه يسير بخطا تنظيمية وإدارية مذهلة. بدأنا أول برامجنا بإفطار جماعي لأفراد الفريق. بعد كذا عملنا زيارة لدار المسنين بقسمه يعني الرجال والنساء. وحقيقة يعني الحمد لله يعني قدرنا ندخل الصور لهم، عملنا لهم إفطار، ووزعنا لهم بعد الإفطار هدايا رمزية. والحمد لله كان انطباع المسنين يعني جدا رائع ثقافة حب الخير في ديننا الاسلامي الحنيف بصمة وضعها هؤلاء الفتية فاستسعروا فيها متعة لا تضاهيها اي متعة عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك والذي نفسي بيده لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا قال سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأخوة الله خير شباب مكة. يعني حرصوا على أن يحبوا للمرضى، يحبوا للمحتاجين، ما يحبون لأنفسهم. يقول ونحن نحضر لهم أحيانًا هدايا رمزية. يعني ربما المريض.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 من خلال عدة مشاريع معينة، أبرزها كان مشروع ما يسمى بالمساعدات العاجلة أو الطارئة الإخوان السوريين من خلال تقديم مواد غذائية وغير غذائية. جميل. جميل. بالإضافة كمان في في متعلق بيبسموها بدل إيجار، في بعض إخواننا يقوموا باستئجار أماكن سكنية، فمنقوم نقوم بتعويضهم ولو جزئياً أو مساعدتهم بالضبط في الإيجار. في أيضا جزء آخر في متعلق بالرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى إخوان السوريين من خلال اتفاقيات معينة مع مستشفيات داخل الأردن قامت مشكورة بتعاون معنا بشكل ممتاز في تقديم الرعاية الطبية أفضل هذه البرامج إحنا قدرنا ما يسمى بالبطاقات الخاصة هذه البطاقات التمونية من خلال تعاوننا ما برنامج غداء العالمي حيث تم تقديم هذه البطاقات للمستفيدين من إخواننا السوريين بحيث بدورهم يقوموا باستبدالها بمواد غذائية ممتاز. ومواد مختلفة ممتاز. يعني لحد هذا الآن 31 ألف شخص استفادوا من المدين ما الاخر. شاء الله الله, صلى الله الله ألا يحرمكم عظيم الأجور جليل الثورة بحقيقة أنا بقي معي <تصفيق> مادة كثيرة يعني فيها أحكام شرعية تدعو للتكافل والوقوف مع الناس لغاثة الملهوف عندي أيضا كيف الملهوف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 انا أحث نفسي حقيقة على الصيام أحث إخواني أحث كل من يسمعنا اليوم كل من يرانا أحثوا أبناءكم أيضا على الصيام والله الحمد الجو بارد وايضا النهار قصير الآن ويوم السبت يعني ربما كان إجازة أيضا لكثير من الدول هو اجازه في أوروبا وإجازة في كثير من الدول العربية والإسلامية أيضا فالمقصود أنه ما في مشقة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 أو يصوم الثلاثة أيام تسعة وعشرة وحدة عشرة. لكن المقصود الإنسان يعني أن يصومه هو الأصل فإن أضاف إليه ومن آخر فهو بلا شك أنه على خير أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وأسأل الله أن يبارك في هذا الموسم الخامس هذه السنة الخامسة لبرنامجنا أضع بصمتك وبإذن الله تعالى نكمل معكم خمسين سنة يعني يعني واحد مأمل يطول عمره يعني <تصفيق> أسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم يثبتنا وياكم على الخير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 بصمات خير الأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن أينما حلت خطان أسرا لنا لمن يرى كن أينما حلت خطان أسرا لنا. I'm